بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انزلناه في ليله القدر انزلناه في ليله القدر وما لئی ما میں القدر واق لو لئی لون قادری خواہ اوم انفی شاہ لئی لول کا دری خواہ اوم انفی كَتَة والروح فيها تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل ام باذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى ما كل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com